وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فنواصل معا معشر الإخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى شرح الشيخ العلام الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى شرحه الموسوم بالمنح الربانية في شرح الأربعين النووية و هذا الكتيب الصغير في حجمه المفيد في معناه فقد جمع في في في في هذه الأربعين الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى أربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الجوامع التي عليها مدار الإسلام وقد أراد رحمه الله تعالى أن يظفر بالأجر كما قال هو أراد أن يظفر بالأجر العظيم فاختار رحمه الله تعالى من الأحاديث الجوامع في الآداب في الأخلاق في الأعمال الصالحة في غير ذلك من أمور العبادات والعقيدة والدين فجمعها رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته ولذلك انتقى رحمه الله تعالى اشتهر هذا المؤلف الصغير وجعل الله عز له القبول عند الناس مع أن هناك من أهل العلم من ألف وجمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الإسلام وتدخل في قواعد كثيرة لكن الله جل وعلا جعل لهذا, لهذا العالم جعل له سبحانه وتعالى القبول عند الناس وجعل الله جل وعلا له البركة في مؤلفاته رحمه الله تعالى وهذا العالم محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى ولذلك هذا المؤلف الصغير النووي نسبة له نسبة له رحمه الله تعالى وهو شافعي المذهب علام شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه رحمه الله تعالى وتوفي النووي رحمه الله تعالى في سنة 76 وسبعين وترك رحمه الله تعالى ما أنه لم يعمر كثيرا ولكن الله جل وعلا جعل له القبول في مؤلفاته ومن أعظم ما ألف رحمه الله تعالى أنه شرح صحيح الإمام مسلم شرح رحمه الله تعالى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فكان لمؤلفاته الأثر العظيم كان لمؤلفاته الأثر العظيم رحمه الله تعالى وجعل الله عز وجله الخير والبركة فيما ألف فكان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم وكذلك له مؤلف عظيم في الفقه في معتمد في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فجعل الله عز وجله القبول ولعل هذا كما يقول العلماء لينيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل سبحانه وتعالى فجزاه الله خيرا وكذلك له الكتاب الذي يدرس ويقرأ رياض الصالحين هذا الكتاب الذي جمع فيه رحمه الله تعالى نخبى من الأحاديث في الجوامع كذلك في الأداب والأخلاق ما ينتفع به الناس في معظم هذه الأمور فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وكنا أيها الأخوة الكرام قد وصلنا إذن إلى الحديث الحادي والثلاثون الحديث الحادي والثلاثون والحديث الحادي والثلاثون قد مر معنا الأسبوع الماضي أو في الدرس السابق الحديث الثلاثون حديث أبي حديث أبي الخشني رحمه رضي الله عنه وأرضاه الحديث الحادي والثلاثون حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال عن أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك, يحبك الله وازهد فيما, وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وهذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حسن روى ابن ماجا وغيره بأسانيس حسنة وهذا الحديث مختلف فيه لكن حسنه كذلك العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كذلك ممن حسنه الحافظ العراقي ومن أهل العلم ضعفه رحمه الله تعالى اختلفوا فيه رجل ضعفه بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث فهذا الحديث إخواني كرام حديث عظيم وذكر العلماء أن هذا الحديث كذلك من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم فهذا الرجل جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل إذا عمله أحبه الله عز وجل وأحبه الناس وقبل ذلك هذا الحديث كما قلنا هو لهذا الصحابي الجليل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأبو العباس سهل بن سعد الساعدي هو سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه واردى الصحابي جليل وقد عمر رحمه الله تعالى وشهد غزو تبوك وهو فتى يافع بعمر الثامنة عشر تقريبا وشهد كذلك سهل ابن سعد مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم الجمل ولم يحضر معركة الصفين ولم يحضر معركة الصفين وعاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف الثقفي وامتحن معه في الفتنة التي كما تعلمون وعاش سهل بن سعد رضي الله عنه طويلا حتى بلغ المئة عاما حتى بلغ المئة عاما وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الإمام الواقذي رحمه الله تعالى كما في طبقات ابن سعد قال مات سهل بن سعد الساعدي سنة إحدا وتسعين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو ابن مئة سنة وسلم السعد الساعدي وقال هو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال ليس بيننا في ذلك اختلاف في ذلك اختلاف فعمر كثيرا حتى بلغ المئة سنة وتوفي بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه وله في كتب الحديث قالوا له 188 حديثا وعن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث فهذا الصحابي رضي الله عنه يروي لنا أن هناك رجل جاء وهنا لم يعين هذا الرجل لم يعين اسمه ومثل هذا كما يقول العلماء لا حاجة إليه فلا ينبغي أن يتكلف الإنسان بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل لأن ما في فائدة ما في فائدة تكتسب من هذا ما في فائدة من من البحث عن اسمه وهذا يأتي في أحاديث كثيرة أن الصحابة جاء, جاء رجل أتا رجل إلى غير ذلك لكن قال العلماء إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته فإذا كان الأمر يتعلق بمعرفة حكم أو اختلاف حكم إلى غير ذلك فهنا لا بد من معرفته أما إذا كان لا يترتب شيء عن معرفة هذا الصحابي فلا نحتاج إلى أن نبحث عن اسمه إلى غير ذلك فهنا سهل بن سعد السعدي لم يعين اسم هذا الرجل الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فقال له دلني على عمل إذا عملته أحبني, أحبني الله وأحبني الناس فإذا هذا الرجل الذي جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي عليه الصلاة والسلام حاجتين عظيمتين أولهما ماذا؟ محبة الله عز وجل والثانية محبة الناس محبة الناس، ف فإذا احبك الله عز وجل وأحبك الناس فهذه سعاده وخير كثير لا يبغضك احد فما هو العمل الذي تنال به او الذي تنال به رضا الله ورضا الناس وفي هذا كما يقول الشيخ صالح فوزان حفظ الله تعالى فيه دليل على ان رضا رضا الناس مطلوب رضا الناس مطلوب ما لم يكن في ذلك اثم ومعصيه فالنبي عليه الصلاه والسلام بين له صلى الله عليه وسلم كيف تنال هاتين الحاجتين العظيمتين كيف تنال محبة الله عز وجل وكيف تنال محبة الناس ولذلك قال له نبينا عليه الصلاة والسلام دله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على عمل معين محدد فدله على هذا العمل المحدد الذي إذا فعله أحبه الله جل وعلا وأحبه الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما, فيما في أيدي الناس يحبك الناس الله أكبر فدله النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر فبين له أن محبة الله عز وجل ومحبة الناس تنال بالزهد تنال بالزهد فإذا زاهدت في الدنيا أحبك الله وإذا زهدت فيما في أيدي الناس أحبك الناس والزهد قال الشيخ صالح فوزان هو الترك يعني أترك الدنيا وليس المراد كما يظنه كثير من الناس أنك تترك ما تحتاج إليه في هذه الدنيا ولا تستغني عنه من طلب الرزق والكسب الحلال غير ذلك ليس المراد أن تترك ما تحتاج إليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال هذا من هي عنه لكن اترك ما لا حاجة لك به فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها تحتاجه أنت وأولادك وإنما الزهد ترك الفضول الذي لا تحتاج إليه في الدنيا فالمسلم يجمل في طلبه لا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه فهذه قاعدة هذه قاعدة بينها النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله فإذا زهدت في الدنيا أحبك الله جل وعلا فهذا في مدح الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان نعم فالزهد في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الزهد في الدنيا سببا لمحبة الله عز وجل والزهد في الدنيا والرغبة عنها والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا عد أشياء فيما يتعلق بالزهد رحمه الله تعالى والزهد أصله من قلة الشيء أو الزهد أصل أصل يدل على قلة الشيء لغة يقال زهد فلان في الدنيا اي استقلها وتركها والزود كما هو لغة بخلاف الرغبة بخلاف الرغبة نعم والزود اصطلاحا ذكروا عدة أشياء فيما يتعلق بالزود منهم من قال استصغار الدنيا واحتقارها هذا الزود ومنهم من قال خلو القلب مما خلت منه اليد خلو القلب مما خلت منه اليد يعني الذي ليس عندك ما تتشوف إليه وما تبحث عنه فهو ليس عندك المصيبة أن الناس يبحثون عن ما ليس عندهم هذه المصيب حتى يقعون فيما حرم الله جل وعلا فإذا الزهد قالوا خلو القلب مما خلت منه اليد وهذا واضح يعني كثير من الناس ليس عنده بيت مثلا وما يحتاج إلى بيت. لكن الرغبة في هذا في الدنيا الطمع نسأل الله العافي الطمع أهلك الناس فيريد بيت وهو ليس في يده فيذهب يقترض في البنوك ويتعامل بالربا ليشري هذا البيت الذي ليس في يده فيقع فيما حرم الله عز وجل ولو أنه زهد في ما ليس في يده لا لأغناه الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذه المصيبه إخواني كرام فإذا قالوا خلو القلب مما خلت منه اليد وقيل ترك ما لا ينفع في الآخر وهذا احسن تعريف وقد ذكر هذا التعريف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ونقله عنه تلميذه ابن القيم كما في مدارج السالكين كما في مدارج السالكين يعني ترك ما لا ينفع في الاخره اي شيء لا ينفعك في الاخره اتركه ولذلك يقول شيخ آآ آآ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في ما في تعريف الزهد قال سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره ترك ما لا ينفع في الاخره هذا الزهد وهناك فرق ما بين الزهد والورع وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ونقله عنه ابن القيم فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخره الذي لا ينفعك في الاخره يزهد فيه قال والورع ما تخاف ضرره في الآخرة هذا الورع وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعهما كما قال الأعلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كما قال في مدارج السالكين فهذا الزهد الذي عرفه العلماء فليس معنى الزهد تقشف تترك الطعام وتترك الأكل وتترك الشراب وتترك اللباس الحسن والمركب الحسن ليس هذا هو الزهد وإنما الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة ولذلك قال بعض العلماء أن الزهد أن الزهد زهد القلب ليس الزهد الهيئة وانكسار الرأس وانكسار الجسم وترك الاكل والشراب وهذا خطأ كثير من الناس أو من الإخوة إذا رأوا بعض المشايخ أو بعض الناس يتركون فضول ما يحتاجون إليه في الدنيا وبعضهم ربما يترك حتى الأكل والطعام والشراب فيؤثر ذلك في جسمي ويصبح نحيف الجسم مريض إلى غير ذلك يقولك شوف ما شاء الله للزهد الزهد وإلى الورع وإلى غير ذلك هذا ليس الزهد الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة والزهد زهد القلب فتزهد مما ليس في يدك تزهد فيه الذي لا ينفعك وما تحتاج إليه تزهد فيه لا تبحث عنه فهذا الزهد الحقيقي الزهد أنك تأتي بالأعمال التي تقربك إلى الله جل وعلا ولا تزهد فيها لا تترك الأعمال ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وحض على الزهد صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأمر صلى الله عليه وسلم فاذا هذا الزهد اخواني الكرام الذي ذكر العلماء رحمه الله تعالى فالزهد أن تزهد في الأشياء التي لا تنفعك في الآخرة ولذلك الزهد أعلى من الورع كما سمعتم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لأن الورع ماذا قال ترك ما يضر من أمور الدنيا هذا يسمى ورع الذي يضرك في الدنيا تتركه فهذا يسمى ورع لكن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك يعني ترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر لأنه يدخل في الزهد الطبق الوسطى التي ليست فيها ضرر ولا نفع فإذا الزهد يتجنب الإنسان ما لا نفع فيه أما الورع فيفعل ما أبيح له لكنه يترك ما يضره فهذا الفرق بينهما كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله يحبك الله والدنيا إخوان الكرام هذه الدار التي نحن فيها وسميت الدنيا دنيا قيل لوجهين قيل لوجهين الوجه الأول دنيا في الزمن قالوا ودنيا في المرتبة دنيا في الزمن ودنيا في المرتبة والدنيا كانها هذه الدنيا التي نحن فيها هي لذا الآخرة سميت آخرة مثلا كان الدنيا هي اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر سميت اليوم الآخر باليوم بي الآخر لأن الدنيا كأنها اليوم الأول واليوم الأول هذا هو الذي تعمل فيه والذي تأتي به الأعمال الصالحة التي تنفعك في هذا اليوم الآخر ف فالدنيا سميت الدنيا, سمي الدنيا قيل لوجهين دنيا في الزمن ود ودنيا في المرتبة فهي دنيا في الزمن لماذا دنيا في الزمن لانها قبل الآخرة كما قلنا ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصحه العلماء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة موضع الصوت هذا الصوت سبحان الله الذي هو متر أو مترين موضع الصوت في الجنة قال خير من الدنيا وما فيها الله أكبر يعني أن الإنسان إخواني الكرام يحصل فقط هذا المكان الذي هو متر أو مترين في الجنة خير له من الدنيا وما فيها كيف لو نعيم لا ينقطع نعيم لا ينقطع لذة لا مثيل لها فيها ما لعن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه, هذه الآخرة أما الدنيا فإنها بعيدة كل البعد ولذلك دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة ودنيا في المرتبة لأنها دنيا متدنيه دون الآخرة بكثير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال ركعة الفجر ركعة الفجر يعني سنه الفجر التي تقوم فتصليها قبل الفريضة قبل صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة التي ربما بعض الناس يصليها ولا يتأمل فيها أو لا يستحضر هذا الأجر العظيم أو لا ربما لا يستحضر هذا الخير الذي هو فيه وهذا فيه في موعد لهؤلاء الذين يتخلفون أو لا يصلون الصلاة في وقت صلاة الفجر ولا يصلون هذه السنة ربما أحدهم يتركها نسل الله العافية يقول عليه الصلاة والسلام في هذه السنة قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الله أكبر إذن الدنيا ليست بشيء ليست بشيء نعم إخواني كرام ولذلك سبحان الله لا تكاد تجد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين غير ذلك يعني ما تمر الأيام أو الشهور يردك على الناس إلا وتجد أن الإنسان إذا سعيد اليوم فإنه يحزن غدا وإذا فرح اليوم فإنه يبكي غدا سبحان الله هذه الدنيا إخواني كرا ضاروا شقاء ومذلة من تبع هذه الدنيا فإنه نسأل الله العافية يتعب تعبا شديدا ولا يحصل إلا ما أعطاه الله جل وعلا فالسعيد هو الذي استغل هذه الدنيا فيما ينفعه في الآخرة و ما أجمل ما وصفه الشاعر الشاعر المخضرم قال فيوم يوم على فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء, ويوم النساء ويوم النساء ويوم النصر هذه الدنيا إخواني كرام وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ازهد في الدنيا يحبك الله إذا زهنت في الدنيا أحبك الله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا فيه مدح للزهد و. وفيه دليل على أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ففيه وصف الله جل وعلا بالمحبة كما أن الله عز وجل يحب فكذلك الله عز وجل يبغض ويكره سبحانه وتعالى ومحبة الله جل وعلا ليست مثل محبة المخلوق وبغضه وكراهيته ليست كبغض وكراهية المخلوق بل هذا خاص به سبحانه وتعالى كسائر صفاته والقاعدة في هذا اخواني كرام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى ليس الغرض أن تحب ولكن الغرض أن تحب كم من يساقلك كنا أحب الله احب الرسول لكن هل أحبك الله هل أحبك الله الله أكبر هذا الذي ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه لا أحبك الله يأتي الواحد يبتدع في دين الله عز وجل يأتي يأتي بالمحرمات يأتي بالفواحش يقول كان أحب الله لكن هل الله عز وجل يحبك بهذه الأعمال الصاقة السافلة هذه الأثام والمعاصي أو هذه البدع أو ما تفعله من ترك للطاعات والعبادات واقتراف المحرمات هل الله عز وجل يحبك وأنت تغتاب وتنمم وتسعى في قطع أوصال الأخوة والمحبة والفتن بين الناس وتسب هذا وتعيّر هذا وتقذيف هذا وتهجر هذا إلى غير ذلك نسأل الله العافية هل هذه الأعمال هي تجعل الله عز وجل يحبك ولو أحببت الله عز وجل لكن الغرض أن يحبك الله سبحانه الله عز وجل يحبك ولذلك إذا أردت أن يحبك الله عز وجل ازهد في الدنيا كما قال فالله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى الله يحب ويحب فإذا حبك الله عز وجل فإن هذه منزلة عظيمة جدا لأن إذا حبك الله عز وجل أمر جبريل, جبريل أن يحبك ثم جبريل يخبر الملائكة بأن أن, أن العبد الفلاني يحبه الله جل وعلا فإحبوه فيحبونه الملك يحبونه كما جاء في الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض الله أكبر فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام يبين هذا ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل سبحانه وتعالى وفيه كذلك اخواني كرام ان امور الدين يسال عنها اهل العلم فشوف مره معنا في حديث معاذ بن جبل تذكرون لما جاء قال يا رسول الله اخبرني عن عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار سال من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل كذلك جاء ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أن الإنسان عليه أن يسأل أهل العلم يسأل العلماء فهذا الرجل سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبتكر شيئا من عنده لأن من أحدث شيئا في الدين من عنده صار مبتدعا وكونك تتقرب إلى الله بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم تظل أنه حسن هذه بدعة وقبيح ومردود فأمور الدنيا إن فأمر الدين إنما يسأل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الرسول من نسأل نسأل العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإذا أخي الكريم لا تقدم على شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا ولا وأنت لا تدري أهو من الدين أم لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالإنسان عليه يسأل قبل أن تعمل عليك أن تسأل بحث عن الدليل ثم اعتقد لا تفعل كما يفعل أهل البدع يقول اعتقد ثم استدل لا احنا عندنا الدليل اولا استدل ثم اعتقد استدل ثم اعتقد ما تقول اعتقد ثم استدل سبحان الله يعني من أين ستأتي بهذه العقيده بدون دليل من أين ستأتي بهذا العمل بدون دليل من أين ستأتي بهذه الأقوال والعبادات والمعاملات بغير دليل فإذا بد نبحث عن الدليل فهذا الدليل من أين نأخذه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه السلام من يدلك على هذا العلماء العلماء رحمه الله تعالى فتسأل على العلم والمشايخ فالعلماء يدلون وإذلك الصحابة كانوا يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور نعم ثم قال له بعدما بين له الطريقة التي تجعل الله تجعل الله عزوجل يحبك أن تزهد في هذه الدنيا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وزهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس. لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. لأنك إذا تطلعت إلى ما في أيديهم وسألتهم: أبغضك؟ سبحان الله وانظر إلى الناس يعني الواحد إذا أكثرت عليه الآن من الناس يا أخي لو عندك يعطيني كذا في كل مرة يوميا تسأل تسأل تسأل فإن الناس يبغضونك الناس يبغضونك لأنك إذا تطلعت إلى ما في أيديهم يبغضونك لماذا يبغضونك لأنهم يحبون يحبون ما في أيديهم ولا يريدون بذل ما بأيديهم فإذا فلا تحرج تحرجهم فإذا كنت تريد محبتهم فلا تسألهم يستعين بالله عز وجل مهما أمكنك ذلك أما إذا احتاج إلى السؤال ما عندك ضرورة وما عندك خيار كما يقال ما تستطيع أن, أن تبحث عن خيار آخر فون إذا احتج إلى السؤال فإنه يباح عند الحاجة أو عند الضرورة كما قال العلم فإذا سؤال الناس يباح لكن متى عند الحاجة أو عند الضرورة لكن مهما أمكن ان تستغني عن الناس فإنك عندما تثقل عليهم سيبغضونك وهذا كقول القائل لا تسألن, بني لا تسالن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب هذا حال الناس عندما تسأل الناس يبغضونك أما إذا سألت الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحبك والله غني الكريم جل وعلا، فإذا هذه قاعدة عظيمة إخواني الكرام إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله جل وعلا فيه، يحبك في الناس فيه، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الله عز وجل. فهذا قاعدة إخواني الكرام قاعدة الذي يريد يبحث عن محبة الله عز وجل، ازهد في الدنيا. الذي يريد أن يبحث عن محبة الناس، فعليك أن تزهد مما في أيدي الناس. وللأسف هذه الأمور نسأل الله السلام كثير من نعيم موجودة فيه وذالك ما يكذب الواحد على نفسه إخواني كلام قل ك الله أنا عندي زهد الحمد لله وتر الدنيا دخلت إلى قلوبنا وعش عشت للأسف وهذه الأحاديث تذكرنا وتجعلنا نرجع ونتمعن في هذه الأمور العظيمة والقواعد العظيمة يعني لا نحن ماذا نبحث في الدنيا إلا أن نبحث عن محبة الله عزوجد والناس كذلك لأن هذا الحديث يدل على أن محبة الناس كذلك مطلوبة مطلوبة لا بأس بعضهم يقول كأن لا يهمني أحد ولا يهمني محبة الناس لا شك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك لكن أنت تأتي بالأسباب التي تجعل الناس يحبونك فإن أبغضوك فماذا تفعل؟ ليس عليك شيء الحمد لله إرضاء الناس غاية لا, لا, لا, لا تدرك لكن إرضاء الله عز وجل غاية تدرك وهي مطلوبة وهي مطلوبة فهذا في دليل على هذا الأمر فالواحد يزهد في هذه الدنيا أي يبحث عن ما ينفعه في الاخره وليس الزهد كما قلنا تترك ما تحتاج إليه وإنما تترك فضول الأشياء الذي لا تحتاج إليه ما تبحث عنه الذي ليس في يدك ما تبحث عنه إنما تأخذ ما تحتاج إليه وليس معنى أنك تتقشف ولا تلبس الجميل لا وقد جاء الصحابة قالوا يا رسول الله إن احدنا يحب أن يكون ملبسه حسن مركبه حسن وغير ذلك قال إن الله جميل يحب الجمال هنا بعض الناس عندهم مفهوم خاطئ للزهد يترك الطعام والشراب ونسال الله يعذب نفسه ويعذب جسمه ويظن أن هذا هو الزهد هذا ليس, ليس بزهد إنما الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة وتترك ما ما ليس في يدك تترك فضول الأشياء والحاجات التي لا تحتاج إليها وهذا بعض الناس سبحان الله مريض بفضول الأشياء عنده وعنده وعنده ولكن دائما يبحث عن عن الزيات عنده سيارة يريد الثانية والثالثة والرابع ولماذا لا تحتاج هناك من الناس من يحتاج فتصرف هذا الأمر في ما ينفعك وفي ما يقربك إلى الدار الآخر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك إخواني كرام حضنا النبي عليه الصلاه والسلام على الزهد فيما في أيدي الناس لأن الناس كذلك إذا سالتهم وسالتهم يبغضونك إلا إذا كان لحاجة وضرورة كما قلنا والحاجة تقدر بقدرها والضرورة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس هذا الذي قلنا الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس يعني الغنى النافع للإنسان هو غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال لأن كثيرا من الناس من من وسع الله عز وجل عليه في المال يكون غنيا في المال لكنه فقير النفس وهذا تلاحظون اخواني كرام سبحان الله غني في المال عنده وعنده لكنه فقير فقير فقير النفس لا يقنع بما أعطي هذا فقير مسكين هذا. الذي ترى لا يشبع نسأل الله لا. لا يشبع من هذه الدنيا عنده, عنده أموال وشركات وكذا وكذا ولا يريد إلا أن يوسع ويوسع, ويوسع هذا فقير ليس فقير المال بل فقير النفس لأنه لا يقنع بما أعطاه الله عز وجل فهذا الغنى هذا الـ الـ كما قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم قال ولكن الغنى غنى النفس فالذي رزقه الله جل وعلا غنى النفس فليحمد الله جل وعلا فهذا أغنى الناس هذا أغنى الناس لأن هذا الغنى الحقيقي إخواني الكرام الغنى الحقيقي أن تقنع بما أعطاك الله عز وجل ولا تبحث عما ليس في يدك ولا تحرص على الزيادة وإنما الإنسان إذا كان يحتاج يسأل الله عز وجل يلح على الله جل وعلا في الطلب فإذا إذا كان الإنسان يقنع بما أعطاه الله عز وجل فهذا غني غني النفس ولذلك قال عمر رضي الله عنه اسمع إلى كلام عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لعمر عطاء كبيرا فعمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اعطيه إلى من هو أفقر إليه مني خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه قال له وما, و و وما لا فلا تتبعه نفسك وما لا فتتبعه نفسك يعني احيانا قد يأتيك المال من غير أن تبحث عنه جاء إنسان أعطاك المال خذه الحمد لله هدية ليس من الزود أن ترفض المال تقول ما أحتاج لا مال لا أريد مال إذا يسر الله عز وجل وجاء من أعطاك المال أو جاء جاءتك هدية وغيره خذ الحمد لله وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه كما يقول عمر رضي الله عنه فانت ما بحثت عنه ولا سالت واحد جاء أعطاك المال خذه لكن لا تتبعه نفسك أي لا تجعل نفسك تتحصر على فوته ولا تعلقها ببببببطلب واتباع ما عند غيرك فإذا إذا جعلت النفس تعلق بما في أيدي الناس هنا تصبح نسأل الله السلام فقيرا النفس ولا تشبع ولا تشبع فإذا لا تجعل نفسك تتحصر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا المال يقول إن هذا المال خضرة إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع نسأل الله العافية فقوله عليه الصلاة والسلام بإشراف نفس أي بتطلع وحرص وطمع وشره إليه يتطلع وارتفاع وتعرض للطلب يبحث وهذا نسأل الله العافية بعضهم عنده تجد عنده بيت وعنده راتب وعنده, وعنده وعنده ومع هذا ربما يمشي ويسأل الناس الأموال ها يسأل الناس الأموال كهؤلاء الذين تجدهم عنده الأموال نسأل الله العافية ويسأل الناس يلبس لبس الفقراء ويذهب لا أصبحت حرفة تحترف حرفة عند عدد من الناس ومن من النساء والرجال فيذهب يسأل الناس يسأل الناس فهذا نسل الله العافية إذا كان لا يحتاج يسأل الناس فإنه يخذ جمرة من نار جمرة من نار نسل الله أنه أخذ المال بغير حقه وهذا كما قال العلماء الذي يطلب من الناس المال وهو لا يحتاج هذا كأنه, كأنه نسل الله العافية أخذ مالا حراما فهو سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وهذا موجود تجد في بلاد الإسلام في بلادنا من الناس من يسأل الناس ويطلب تجد له شارع معروف غير ذلك يأتي من بعيد وعنده بيت وعنده سيارة وكم صوروا من الناس كم صوروهم, صوروهم بعدما سأل الناس وانتهى من شغله وعمله هذا فيذهب فيركب في السيارة ويغير الملابس ويمشي كأنه واحد آخر وربما يصهر ويبعثر هذه الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتبصر ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الله أكبر فهذا فيه كذلك الحظ والاستغناء عن الناس بماذا بالصبر والتوكل على الله عز وجل والإنسان ينتظر الرزق من الله عز وجل ما ينتظر الرزق من أحد من الناس وهذا أعظم وأفضل ما أعطيه المؤمن أعظم شيء فلذلك إخواني كرام فهذا الحديث حديث عظيم وقاعده من قواعد الدين إذا طبقه الإنسان يزهد في في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس فهذا فيه إخواني كرام هذا الاعمال التي تجعلك تجعل الله يحبك وكذلك تجعل الناس يحبونك نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم إخواني كرام ممن يحبهم الله جل وعلا وممن يزهدون في هذه الدنيا وممن كذلك يحبهم الناس ويزهدون فيما في أيدي الناس جعل الله إياكم منهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بارك الله فيكم